وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله سأي الإنسان لا ينتهي بانتهاء حياته لا ينتهي عندما يهال التراب على قبره إنما ذلك هو ظن الذين كفروا الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين من الذي قال هذا الكلام؟ الكافرون أم الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أما المؤمن فيؤمن بتلك المسألة الكبرى التي تكفل بها الوحي وبرهنت عليها الكتب وبلغتها الرسل انها مساله البعث والنشور مساله الخروج من القبور مساله الوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى للحساب والجزاء ثم المصير اما الى الجنه واما الى النار كما قال الحق سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهناك حساب وهناك جزاء وهناك مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار واستبعاد الكفار وإنكارهم لليوم الآخر لا يغير شيئا من هذه الحقيقة كون الكفار يكذبون بهذا اليوم لا يغير شيئا من هذه الحقيقة لا يغير شيئا من حقيقة الموت لا يغير شيئا من حقيقة البعث والنشور يقول الحق سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير زعموا أن لن يبعثوا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سهل لا يصعب شيء على المولى سبحانه وتعالى فكما انه سياتي يوم يبيد فيه المولى سبحانه وتعالى الخلائق مستاقا لقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكذلك سيأتي يوم يعيد فيه المولى سبحانه وتعالى العباد ويبعثهم للحساب سيأتي هذا اليوم ويبعث المولى سبحانه وتعالى الناس للحساب والساعة أيها الأحبة Laat de komen, jaren, in het kader van jaren, in het kader van in de anhu. van de studie sallallahu de studie van de studie in de alayhi van de studie van de studie van de studie van de studie van de de de de de وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعه الا يوم الجمعه فالله سبحانه وتعالى وكل ملكا واسمه اسرافيل عليه السلام وكله بالنفخ في السور مرتين مرتين فالاولى يحصل بها الصعق يموت الناس قاطبه يموت الجميع en het is een heel belangrijk punt. En het is een heel is een heel belangrijk punt. En het is een heel belangrijk punt. En het is een heel belangrijk punt. En يحصل يوم الجمعة وعندها يتذكر الكافر الذي كان عاصيا لربه عز وجل يتذكر ما جاءت به الرسل فيقول مع إخوانه الكفر مع إخوانه المنافقين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يا ويلنا من بعثنا من المكان الذي كنا نرقد فيه ننام فيه من بعثنا من مرقدنا فيجيبهم أهل الإيمان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن هذا ما أخبركم به الرحمن وصدق المرسلون في إبلاغ رسالتهم كانوا يخبرونكم عن هذا اليوم وعندها يسعق هذا الكافر من هول هذه المفاجأة لماذا؟ لأنه كان يكذب بكل هذا كان يكذب بيوم الدين بيوم الفصل يكذب بيوم تجيء فيه الطامة الكبرى يكذب بيوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين تصوروا هذه المسألة القلوب ترتفع إلى الحناجر من شدة الهول والخوف كاظمين أي ساكتين لا أحد يتكلم عندها لا يتكلم أحد كان يكذب هذا الكافر بيوم تبلى فيه السرائر ما يخبئه الإنسان ما يضمره الإنسان من أعمال خبيثة يخرجها الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم فاتقوا الله عباد الله تقوا الله تقوا يوما ترجعون فيه الى الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تقوا يوما تاتون فيه افواجا حفاة عراة غرلا غير مختونين ياتي الناس يوم القيامه حفاة بالحفه بحال عرات عريانين, عريانين غير مختوني ما نرجع إلى ما كنا عليه في أول الخلق سبحان الله عندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض الرجال والنساء جميعا في مكان واحد ينظر بعضهم إلى بعض حفات عورات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ابصار هؤلاء يومئذ شاخصة كما قال المولى سبحانه وتعالى شاخصة من أهوال ذلك اليوم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا أبدا إنها أهوال شداد وأحوال عظام سماء كما أخبر المولى سبحانه وتعالى كشطت أزيلت وأقلعت وانشقت وفتحت فكانت أبواب وشمس كورت ونجوم انكدرت وتناثرت وتساقطت وأرض زلزلت فأخرجت ما فيها وتخلت وبحار سجرت اوقدت فصارت نارا وجبال دكت ونسفت فمن يفكر في تلك اللحظة في أن ينظر إلى عورة امرأة عارية من يفكر في هذا الأمر كيف يفكر في ذلك أيها الأحبة والشمس من رأسه دانية الشمس من رأسه قريبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والعرق يسيل منه ليبلغ منه على قدر عمله ومرتبته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى فمنهم من يغيب في العرق تصوروا هذه المسألة هو واقف في أرض المحشر ويغيب في عرقه الذي يسيل منه إلى كعبيه ومنهم من يغيب في العرق إلى ركبتيه ومنهم من يغيب في العرق إلى منكبيه ومنهم من يغيب في العرق إلى شحمه أذنيه على قدر أعمالهم ومنهم من يغيب في العرق بالمره يختفي في عرقه سبحان الله وذلك كله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهم واقفون في أرض المحشر ينتظرون ينتظرون خمسين ألف سنة في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه die kulle mre inmin, hun mjauwen, ma' ummihi, ila ibnihi. ila fasilati, Inna كما قال الحق سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا في تلك اللحظة يستيقظ من غفلته فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتبعت محمدا مصابق كنت اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم وسمعت بكلامه وعملت بكلامه ولكن في تلك اللحظة فات الأوان فات الأوان يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وهذا هو حال أكثر الناس يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا كان إذا دخل وقت الصلاة وقف له فلان عرقلة في طريق الخير إذا أراد أن يذهب إلى المسجد قال له خليك معنا خلينا في القهوة جالسين خلينا تبع الأخبار بارك من المسجد هذا تجل الضر وتصلي وهكذا يقف له عرقلة في طريق الخير إذا أراد أن ينفق في سبيل الله قال له دعي المال في جيبك اتركه لنفسك اتركه لأبنائك اتركه لمستقبلك وهكذا يقف عرقلة في طريقه إلى الخير وما أكثر هؤلاء ومن هنا تتجلى لنا أيها الأحبة أهمية الرفقة الصالحة alsuhbte salihah, faasalullah azza wa jall, an yarzukna, al rifaq wa an yubgeda anna rufaqa su akulu qauli wa asfarullah li wa Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala Ayuhal-ikhwa, inna al-ladina la yu'minun bil-akhirah. Ooit de boerna Bilbaatu en Nusur. Ja, ishuna fi jel. Woya ishuna fi bots. Woya ishuna fi shaka. La emel la hum. Wele raja. Hum ja ishuna lihadi hit dunia fasb. Nadratum kasera. Laat het adder. Hadi hit لا يرجون عوضاً عما يلقون في هذه الدنيا من عناء هم يعيشون لهذه الدنيا فحسب فتراهم قد ضلوا وأضلوا واجترؤوا على حرمات الله عز وجل وأفسدوا في الأرض وما فعلوا ذلك إلا لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر أما المصدقون بيوم البعث وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء أما المصدقون بيوم البحث المصدقون بيوم المعاد المصدقون بربهم سبحانه وتعالى ورسالة الرسل الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى فهؤلاء قد استقاموا على الحق وعلى التوحيد وابتعدوا عن الشرك بكل أصنافه وأنواعه ik عن de u zult u zien. U zult zien, u zult zien, amal. zult zien, u zult zien, u zult zien, u zult an yusalli. zult zien, u zult zien, u zult zien, u zult zien, u zult zien, u zult zien, u zult zien, u zult zien, u كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصلحوا أعمالهم وأخلصوا لربهم سبحانه وتعالى لا يبتغون من أحد غير الله عز وجل جزاء ولا شكورا كما قال الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريره فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا هكذا يكون المؤمن ايها الاحبه فيا ايها الناس ورب السماوات والارض La tub'athunna min kubuurikum. Wa la tuhsharunna ila rabbikum subhanahu wa ta'ala. Wa la tujzawunna ala a'amalikum. Fattaku allaha. Rahimakumullah. Wa a'iddu l'udda. لهذا اليوم. A'iddu l'udda. ليوم الحisab. Fa inna sa'ata atiyatun la rayb fiha. Wa akhiru d'auwana anil hamdu lillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimun kathira. Wa qumul salatukum wa